وإنسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله وهدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفور غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم تواضون به والله بما تعملون خبير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 ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُونَ إذا تناجتم فلا تتناجو بالإثم واللؤلؤ ومعصية الرسول وتناجو بالبر والتقوى والتقوى الله الذي إليه تحشر إن من نجوا من الشيطان لاحذن الذين آمنوا وليس بضال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 وَإِذَا قِيلَ اشْزُفُوا فَاشْزُفُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 ألم ترَ إِلَى الَّذينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَاضِبًا اللَّهُ وَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَعْدَى اللَّهُ لَهُمْ غَضَبًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 بالله واليوم الآخر دون من خادع الله ورسوله ولو كانوا آباهم أو أبناهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان ماله وأيده بروح منه ويُدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله